موقع رياض القرآن يقدم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 لولا أخرتنا إلى أجن قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينها أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج وَشَيْءَ ذَا وَيَتُصَبُّ مِنْ هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة هَذِهِ مِنْ عَهَدِ اللَّهِ وَيَتُصَبُّ مِنْ سَيِّئَةٍ هَذِهِ مِنْ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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فلا أرسلناك عليه الحفيظا ويقولون ضاعا فإذا برزوا من عبادك بيت ضائع فَمِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَقْتُبُ مَا يُبْيَتُ نَفَعَ الْعِبَادَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَكِيلَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُ القران افلا يتدبرون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا